وَمَا أَصَابَكُم مِّن يُوَمٍ لَّقَ الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلعَمََّذينَ نَ فَقُ وَإلَ عَ مَذينَ مَا فَقُو وَقلَ لَهُ تَعَلَ قاتِرُ فيِي تَبيدَِِّ أَِد وَقِيلَ لَهُ كِتَابَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مَا اتَّبَعَ النَّاسُ أَمْ لَن نَّعْلَمَ لَمْ كِتَابَ الَّذِينَ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا الذين تقرعون وانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فذرؤعا ام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 فمن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم فَارْحَيْنٰ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ فَارْحَيْنٰ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَنْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَنْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ أَلَّا ألا غرف عليهم ولا هم يحزنون ألا غرف عليهم ولا هم يحزنون يكتبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله وأن الله لا يبيع أجر المؤمنين الذين مِن لله والرسول من بعد ما أصابهم القرش الذين استجابوا لله بعد ما أصابه القر للذين أحسنوا منهم واتقروا أجر عظيم للذين أحسنوا منهم واتقروا أجر عظيم الذين قال لهم ان ناس قد جمعو لكم فاحشوهم فزادهم ايمانا الذين قالوا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله هو نعم الوكيل فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله هو نعم الوكيل